لا اقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ايحسب الانسان ألا نجمع عظامة بل قادرين على أن نسوّي ضمانة بل يريدون انسان يفجر قما ما يسال اينا يوم القيامه فاذا برق القلب صر وخنس فالقمون وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المنفذ للا لا وانذر الى ربك يوم ان للمستقر ينبئ الانسان يوم ان بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى ماذيرا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 أَلَا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْرَاقُ قَعَ النَّمُ انَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ بين كانه وما ين المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم تغلب الى اهلي يتمطى اولى لك فاولا ثم اولى لك فاولا يحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر <تصفيق> ۖۖۖۖ